قل يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الموت الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا عند ربهم رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا تَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إن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 أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا من قبلهم من الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا لَسُوقُ الْمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزْ